والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد بسم الله اسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره قول المؤلف رحمه الله تعالى باب من الشرك يعني ما تحت هذا الباب من الشرك نوع من أنواع الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره أن يستغيث الاستغاثة طلب الغوث وطالب الغوث يكون مضطر فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه لأن الموقف تأزم وفيه مضاربة وشدة فالاستغاثة طلب الغوث والمستغيث يطلب الإعانة لضرورته لأنه مضطر أو يدعو غيره الدعاء أعم يدعو المستغيث ويدعو غير المستغيث يدعو غير المستغيث يعني المستغيث يدعو ومن ليس بمستغيث ولا مضطر يدعو إذن أيهما أعم الاستغاثة أم الدعاء؟ الدعاء. إذا عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف من عطف الخاء العام على الخاص من عطف العام لأن الدعاء عام على الخاص الذي هو الاستغاثة. او يدعو غيره اي غير الله جل وعلا والمراد هنا فيما لا يقدر عليه الا الله يعني يستغيث بشخص في امر لا يقدر عليه الا الله يطلب من شخص ما المطر حيا كان هذا الشخص ميت هذا شرك يطلب من شخص ما شيئا ما يقدر عليه فما دام انه يقدر عليه وهو استطيعوا فالاستغاثة فيه جائزة كما قال الله جل وعلا فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه استغاث بموسى شخص من بني إسرائيل من شيعة موسى على من هو من أعدائهم فغاثه موسى عليه السلام لأنه قادر على ذلك إذا فالمراد الاستغاثة بميت هذه شرك أيا كان المستغاث المطلوب لأن الميت لا يقدر على شيء استغاث بغائب وإن كان حي هذا شرك استغاث بحاضر في أمر يقدر عليه هذا جائز لأنه طلب منه الغوث في أمر يقدر عليه يقول أنا عطشان أغثني بشربة ماء وأنا ما استطيع أذهب لأني مرهق عاجز وأنت تستطيع أن تذهب مسرعا وتحضر لي شربة ماء أغثني فذهب المستغاث به مسرعا وأحضر شربة ماء لهذا العطشان فشرب فزال عنه الضمان هذا استغاث به في امر يقدر عليه يقول انا جائع ما استطيع امشي خطوة من الجوع فاغثني واحسن الي احسن الله اليك فيذهب هذا المستغاث به مسرعا ويحضر طعام لهذا الجائع فيأكل فينشط ويقدر على المشي هذا استغاث به فيما يقدر عليه جاء إلى قبر من القبور فقال يا غوث المستغيثين يا مفرج الكرب أسألك كذا وكذا أسألك أن تشفي مريضي أسألك أن تهب لي ولد أسألك أن تفعل لي كذا هذا الشرك الأكبر لأنه طلب من غير الله أمرا لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره وتقدم لنا في الدروس السابقة أن الدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة ودعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة دعاء العبادة أي نوع من أنواع العبادة الصلاة دعاء عبادة الذكر دعاء عبادة قراءة القرآن دعاء عبادة حضور مجالس العلم دعاء عبادة الزكاة دعاء عبادة أن طاعة لله والمرء يزكي يعمل من ربه الخلف والعطاء وجميع أنواع القرب ممكن أن تسمى دعاء عبادة لأنها ما يجوز صرفها لغير الله وصرفها لله جل وعلا عباده دعاء مسألة يعني أن تسأل ربك جل وعلا أمرا من الأمور عطى أو سلامة من شر هذا دعاء مسألة يعني تسأل تقول اللهم عافني من المرض هذا دعا مسألة اللهم ارزقني رزقا حلالا هذا دعاء مسألة اللهم ارزقني علما نافعا هذا دعاء مسألة يعني تسأل ربك اللهم اغفر لي ولوالدي ووالديهم وإخواني المسلمين هذا دعا مسألة وهكذا وأيهما أفضل دعاء العبادة أفضل من دعاء المسألة وفي كل عبادة وتذل لله جل وعلا لكن دعاء العبادة أفضل كما جاء في الحديث أن الله جل وعلا يقول من اشتغل بذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين واحد يلح على ربه بالدعاء يسأل يسأل يسأل هذا عبادة ودعاء آخر اتكل واعتمد على علم الله جل وعلا بحاجته وفقره وأخذ يقرأ القرآن أو يصلي هذا دعاء عبادة. واشتغل هذا المشتغل بذكر الله في الصلاة أو في القراءة القرآن أو في الذكر التسبيح والتحميد والتهليل يقول الله جل وعلا من اشتغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين لأن الله جل وعلا قال في كتابه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فكلما اشتغل المسلم بذكر الله جل وعلا فالله جل وعلا يعطيه العطاء الجزيل فوق ما يتصوره نعم يقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الجاهلين من الظالمين, من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت دعوت من دون الله من لا ينفع ولا يضر ماذا تكون فإنك إذن من الظالمين ظلمت نفسك عرضتها للعقوبة فأظلم الظلم هو الشرك بالله لأنك كونك تأخذ مال زيد وتعطيه عمر هذا ظلم لأنه صرف حق مخلوق لمخلوق آخر هذا ظلم بلا شك وإذا صرفت حق الله جل وعلا الخالق المتصرف جعلته لمخلوق فهذا أفضع وأشد والله جل وعلا قال عن لقمان عليه السلام أنه قال لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أظلم الظلم الشرك بالله فهو أكبر الكبائر لأنه حق الله جل وعلا ولأن الله توعد من مات عليه أن الله لا يغفر له لكن إذا فعله في الدنيا وتاب منه تاب الله عليه لأن كثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وقبل استجابتهم لدعوته عليه الصلاة والسلام كانوا على الشرك ويعبدون الأصنام والأشجار والأحجار وكان منهم من يعبد الحجر ويجعله بين يديه يسجد له فإذا وجد حجرا أجمل منه أو أحسن منه أو أخف منه أو أشد بياضا أو اليق لا الأول وأخذ الثاني وبدأ يعبد الحجر الجديد عقول مع الكفر والعياذ بالله سخيفة فلما استنارت بنور الإيمان قادت العالم كله إلى الجنة وإلى رضوان الله ولا تدع من دون الله تدعو والمراد دعاء العبادة ودعاء المسألة دعاء الخوف دعاء الرجاء دعاء التذلل لكن إذا دعوت شخصا إلى منزلك لتطعمه دعوته لمنزلك ليأكل أو يشرب أو ينام هذا منهي عنه لا لأنك دعوته إلى شيء هو قادر عليه يأتي معك ويتعذر دعوت شخصا ان يشفي مريضك اللي عندك في البيت هذا لا يخلو دعوته وتطلب منه الشفاء هذا شرك دعوته لعلاجه الذي يكون سببا في الشفاء والشافي هو الله جل وعلا هذا لا بأس به تقول يا اخي تعال معي انظر إلى ولدي مريض لعلك تعالجه هذا دعوت هذا الشخص يعني طلبت منه أن يحضر إلى بيتك ليطلع على مريضك ويفعل شيء يمكن يستطيعه يعطيه علاج لعل الله أن ينفع به لكن ما يفعله عباد القبور مثلا يأتي إلى صاحب القبر ويقول إيش في مريضي رد علي ظالتي عني على كذا هل هذا ما حكمه هذا الشرك الأكبر المخرج من الملة لأنه دعا غير الله والله جل وعلا يقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ما يستطيع أن ينفعك لأنه ميت ولا تدري عنه ان لم يكن من المشهود لهم بالجنة المشهود لهم بالجنة لا شك أنه في روضة من رياض الجنة وغير المشهود له في الجنة ما تدري هل هو في روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار ان كان مسلم تقي فهو في روضة من رياض الجنة وان كان فاجر شقي فهو في حفرة من حفر النار فكيف تدعوه في كل الأمرين لا يستجيب لك ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ما يستطيع نفعك بشيء ولا يضرك لو لم تدعه ما استطاع أن يضرك ولا يدري عنك ولا تقول إذا لم أدعه ضرني لا ما بيده شيء من النفع ولا الضر فإن فعلت يعني دعوت من دون الله دعاء إبادة دعاء تذلل وخضوع دعاء رغبة دعاء رهبة خوف فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين يعني ظلمت نفسك بأن عرضتها لشخط الله ولعذاب الله نعم. وقوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بضر إذا أمرضك الله أو أفقرك أو أصابك بشيء ما فمن يكشف ما بك هل يستطيع أي مخلوق أن يكشف ما بك لا والله وإن يردك بخير فلراد لفضله إذا أراد الله جل وعلا لك شيء ينفعك لو أراد كل أهل الأرض أن يمنعوك ويحرموك من هذا ما استطاعوا واعلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما واعلم أن الأمة لو على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وإنما الناس فيما يقدرون عليه سبب من الأسباب ما يستطيعون أن يعطوا من أنفسهم وإنما الله جل وعلا يسوق هذا الرزق على يد من شاء من عباده الذي يعطيك ويناولك هذا ما هو المعطي وإنما المعطي الله جل وعلا لأن قلوب العباد في يد الله جل وعلا فهو الذي سخره على أن يعطيك ولو شاء جل وعلا ما عطاك تسأله فيعتذر لأن الله جل وعلا ما قسم لك شيء على يده وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو هو الذي جل وعلا إذا شاء كشف الضر عنك وإذا أراد لك الخير ساقه على يد من شاء من عباده نعم، وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق الذي يستحق العبادة والسؤال هو الذي يعطي والعطاء يأتي من الله جل وعلا فاعبدوا الله وحده ولا تعبدوا غيره لأن غيره ما يستطيع أن يعطيك ولا يستطيع أن يمنع العطاء عنك فابتغوا يعني اطلبوا عند الله الرزق وتقديم الجار والمجرور والظرف يفيد الحصر ابتغوا عند الله وحده لا تطلب الرزق من عند غير الله جل وعلا وقد يكون المخلوق سبب من الأسباب وقد يبتل العبد أحيانا يسوق الله جل وعلا لعبده ما طلب في وقت طلبه من غير الله فيكون في هذا ابتلى وامتحان والسائق لهذا الشيء هو الله جل وعلا قد يبتلى بعض الناس مثلا يأتي إلى قبر من القبور أولي أو من العوريا أو ضريح من الأضرحة ويسأله أمر من الأمور فإذا وصل بيته حصل له الله جل وعلا قد قدر هذا وهذا الميت في قبره ما ساق شيء وإنما قد يكون فيها مصيبة وابتلاء لهذا السائل فيتطير بهذا وي ويتعلق به ويقول نفعني واعطاني وكذا فيتلاعب به الشيطان على أن هذا صاحب القبر أو الولي هو الذي أعطى هذا العطاء وهو الله ما يعطي شيء ولا يقدر على شيء لأنه ميت وإنما يطلب الرزق والعطاء ممن بيده وهو الله الجل وعلا الذي يسوق الرزق إذا شاء ويمنعه اذا شاء وعطاؤه جل وعلا لحكمه ومنعه لحكمه وقد يعطي العطاء لمن يحب وقد يعطي العطاء لمن لا يحب وقد يمنع جل وعلا العطاء عمن يحب وقد يمنع العطاء جل وعلا عمن لا يحب لانه الحكيم والعليم فما يصح أن يستدل بالعطاء على المحبة ولا يستدل بالفقر والحاجة على المحبة كما لا يستدل بهما على الكراهية والبغض لأن الله جل وعلا لا يعمل ولا يهيئ عملا إلا لحكمة وقد يدرك العباد الحكمة من هذا وقد لا يدركونها فالله جل وعلا يفقر بعض أولياءه وهو يحبهم ويفقر بعض أعدائه وهو يبغضهم ويغني بعض أوليائه وهو يحبهم ويغني بعض أعدائه وهو يبغضهم فهو الحكيم والعليم ما يصح أن يعترض على الله جل وعلا فيقال فلان مصلي صائم مطيع لله فقير ما يغنيه الله الله حكيم عليم لحكمة أفضل الخلق على الإطلاق أفضل بني آدم وسيد ولد آدم كما في الصحيح عليه الصلاة والسلام يبيت طاويا من الجوع ويربط على بطنه الحجر والحجرين وهو يحفر في الخندق صلوات الله وسلامه عليه الله جل وعلا قادر على أن ينزل عليهم الطعام من السماء يرسل لهم الطعام من المدينة لحكمة روى بعض الصحابة عند حفر الخندق وقد ربط على بطنه حجر ما يستطيع يقف من الجوع يسقط فإذا ربط على بطنه حجر مسكه ويعملون يحفرون النبي صلى الله عليه وسلم ربط على بطن حجرين ما كف الحجر الواحد عليه الصلاة والسلام وتقول عائشة نرى الهلال ثم نرى الهلال ثم نرى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ما عندهم شيء يحتاجون إلى إيقاد النار عليه ما عندهم طعام يوقدون عليه النار قلت يا أماه ما طعامكم؟ قالت الأسودان التمر والماء والتمر عدد إلا أنه كان لنا جيران من الأنصار وعندهم منح يعني حليب فكانوا يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا من اللبن فيشرب ويسقينا وهو سيد ولد آدم وأحب الخلق إلى الله عليه الصلاة والسلام ويعطي العطاء الجزيل لمن يحبه فبعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا تجار وكانوا أغنيا وعندهم المال الكثير وهم ممن من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ويبذلون في سبيل الله ثم يتضاعف كل ما بذلوا يريدون التخفيف من هذا المال لأنه يتكاثر فيزيد حتى إن بعضهم رضي الله عنهم كانوا يقسمون الذهب بالفؤوس الذهب بالفاس يقطعونه يطعونه يقسمونه لما توفي رضي الله عنه وعدة مرات يشاطر ماله كل ما اجتمع ينصفه نصفين بنصف في سبيل الله ونصف خلاه معه ثم يتضاعف ويأتي أكثر من النصف الذي راح فالعطاء والمنع لا يدل على المحبة ولا على الكراهية والله جل وعلا حكيم عليم ولا يجوز للمسلم الاعتراض على أحكام الله جل وعلا وإنما المسلم يقول كما قال الله جل وعلا عن خيار هذه الأمة أنهم قالوا سمعنا وأطعنا ما دام سمع وعلم فتلزم الطاعة أدرك الحكمة أو لم يدركها فابتقوا عند الله الرزق واعبدوه يعني تكون العبادة له وحده فإذا عبده وعبد معه غيره فقد أشرك به والله جل وعلا يقول أنا أغنى الشركة عن الشرك ما يقبل العمل جل وعلا وله فيه شريك لأنه غني من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه نعم وقوله تعالى ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وقول الله جل وعلا ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عند دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء ومن أضل ممن يدعو من دون الله من شرطية يعني لا أحد أضل ممن اتصف بهذه الصفة لا أحد أضل ممن اتصف بهذه الصفة ما هذه الصفة دعوة غير الله لأن الذي يدعو الله جل وعلا على هدى وعلى استقامة والذي يدعو غير الله هذا ظال ولا أحد أظل منه لأن الناس يتفاوتون في الظلال فأظل من ظل هو من يدعو غير الله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء هؤلاء الذين يعبدون ما يعبدونه من دون الله يرجون نفعهم في الدنيا أو في الآخرة هذا في الدنيا محال وفي الآخرة يكون عدوا له يدعون الملائكة تتبرى منهم الملائكة وتبغضهم وتدعو الله عليهم يدعون رسولا من الرسل يتبرى منهم يدعون ما أي مخلوق يتبرى منهم يوم القيامة لأنه يقول نفسي نفسي ما يستطيع أن ينفع أحد وإذا حجر الناس كانوا لهم أعداء